ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق ق وهو العلي الكبير قل من وذوقوا من السماوات والارض قل الله واننا اوياكم لعلهدا او في ضلال مبين قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون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 بل و الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافر فتَلْلَنَّاسِ بَشِيرَةً و نَذِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ في عاد يوم لا تتأخرون عنه ساعته ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لنؤمن لن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَضْرِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ